بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا علي صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ ماذا ربه قال إني العظم مني الرأس شيبا من ذا انقصيا وانا ربهم من وهن عظمي واله سرى راس شيذ ولم اقم بدعاك رب شقيا وانهم يثبوا الموالي وال وكانت امرأتي آخرى فهدني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا وَقَدْ بَلَغَ أَشُدِّي وَكُنْتُ عَبْدَكَ قَانِتًا يُصَلِّي وَأَلَكَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَهْدِي والرَّقْدِ خَلَقْتُكَ مِنْ طِينٍ قَوَّلَهُ لَنْ تَكُونَ شَيْئًا قَالُوا إِنَّمَا نُؤَخِّرُكَ عَلَى الْأَخِرَةِ آيَةٌ قَوْلُهُ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَّ يَا سَلَافَ الْأَيَّامِ شَنِيَّا فَرَجَعَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنِ اتَّبِعُوا مُكْرَتَهُ وَعِشْيَا يَا رَحِيَّ اقْرَأْ كِتَابَ رَبِّكَ وَأَنْزِلْهُ الْحُكْمَ صِدْقِيَا وَحَنَانًا إِلَّا مَنْ نَّذَرَهُ فَكَانَ تَقِيًّا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبات حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتابلت من أهلها مكانا شرقيا فاتقلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت فقيا قال إنما ان رسول ربك اهدى لك غلاما زكيا قال ان لا يكون غله غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيله ولنجعله آلة للناس من ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبنت به متاما قصيا فأجاء أهل رفاض إلى جبعي المصلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت مسيا ماسيا فما بانا إن تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك شريا وهزين ولا تقتلوا الذكور الاكثرت كتاب عليكم رضاً جميعه فكلوا واشربوا وارضوا عينا فإن ما ترين من البشر أحدا تقولي إني نذرت من رحمن طوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أبتها أول ما كان أبوك امرأة وإن وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آسى من الكتاب وجعلني نبيا وَجَعَلَ لِلنَّاسِ مُذَكِّرًا كُلَّ أَيْنَ مَا كَانُوا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا فَذَلَّ الْذَّوَارِجَ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَدَّهُ شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَى اسْمَعْ يَوْمَ أَمُوس وَيَوْمَ, ويوم أُبَا تُحَيَّ يَا لِكَعِيبَ مَوْضِي مَقُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَرْتَضُونَ ما كان لله أن يستخد من ولد شبحانك إذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربه وربكم فاعبدوه هذا خراط مستقيم فالثلث الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمح بهم وأبصر يوم يكتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وَأَنذِرْهُم يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا نَحْنُ نَحْنُ نُضِلُّ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَاصْبِرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ بِقَلْبِي قَلَّ نَبِيًّا إذ قال لأبيه يا أبت لتعبد ما لا يسمع ولا يغصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تحذر الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أَلَا أُرِيدُ أَن تَكُونَ آلِهَتِي لَإِبْرَاهِيمَ لَا إِلَهَ كَمَا تَهِلُ أَرْجُو مَنْ لَكَ وَحْدَهُ لِنِيَّ أَوْ نَسْرَامٌ عَلَى كَيْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي إِنَّهُ كَانَ ذُو حَسَنَةٍ وَأَعْدِلُ يَقُولُ وَلَا تَدْعُونِي أدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إشحاط ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهاذا ذكره من رحمتنا ودعنا لنريه نصرق منيه واذكر في كتاب موسى ان لو كان مخلصا وكان رسولا ليديا وَنَدَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَفَجَّرْنَا لَهُ مَاءً جَارِيًا وَوَهَبَ لَهُ رَبُّهُ الرَّحْمَةَ نَصْرًا عَظِيمًا وَاذْكُرْ فِي السَّمَاءِ عَيْنَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا وَحْدَهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا فَكَانَ يَحْمُرُ أَحْلَمُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ إِنَّ كَرَبِّهِ مَرْضِيًّا تَذْكُرُ فِي دَارِكَ ذِكْرَهُ إِنَّهُ كَانَ الصِّدِّيقَ النَّبِيَّ فَرَحْنَا بِكَ كَمَا عَلِيَّا أولئك الذين أنعى الله عليهم من النبي الدين من ذرية آدم ومن من حملها مع نوح حملنا مع نوح وَمِنَ الْحَمْلِ مَا يَحْمِلُ الرُّوحُ وَمِنَ الذُّكْرِيِّ ذَكَرٌ وَإِسْرَاءَءَ وَمِنَ الَّذِينَ هَدَيْنَا أُولَئِكَ فَاذْكُرُونِ إِنَّ رَبَّكَ عَلَىٰ جَهَنَّمَ يَسُرُّهَا وَهُوَ سُجَّدًا وَبَقِيًّا يَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ قَلْفٌ أَوْ ضَارٌّ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ رِجْزًا إِلَّا مَن كَفَرَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ذَلِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُهْلَكُونَ شَيْئًا لَّرَبِّكَ عِبَادُ الْمُتَّقِينَ وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ الْغَيْبَ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سَلَامًا فَرَحُمَ رَبُّكَ فِيهَا بُكْرَتَهَا وَعَشِيَّهَا إِلَّكَ الْجَنَّةُ الَّتِي مَوْعِدُ الْمُعْبَدِينَ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا لَنَا نَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ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 وَيَقُولُونَ إِنَّ سَأَرَى إِلَى مَا نُورَ شَمْسٍ أُفْرِجُ هِيَ أَوْلا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَا أَرْدِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْبِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَمَّ مَلِكِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَمْ نَحْلُ أَعْلَمُ لِلَّذِينَ هُمْ أَوْلَاهَا حَصِيرٌ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا نَّقْدِيرًا ثُمَّ نُرْجِ الَّْذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَسَكَنُوا جَحِيمًا وَإِلَى تَمَنَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَّيَنُرِيَنَّ اللَّهُ لَنَا وَلِيًّا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ ظَهَرَ الْقَوْلُ وَأَحْسَنُ لَدَيْنَا وَكَمْ أَذْلَفْنَا قَبْلُ مِنْهُمْ فَتَنِّيَهُمْ أَحَسِبُوا أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَرْدِيَا قلنا إن كان في الضلالك فليمذل له الرحمن مدى حتى إذا رأو ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فَكَيْفَ يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهَ الَّذِينَ اسْتَهْدَوْا هُدًى وَالضَّالِّينَ الصَّارِحَاتُ خَيْرٌ لَّهُمْ رَبُّكَ سَوَّاهُمْ وَخَيْرٌ مَّا رَبَّا أَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَن نُّؤْمِنَ مَا لَهُ, له وَلَدٌ أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَسْتَغْلِظُ مَا يَفْعَلُ وَنُمِدُّهُ مِنَ الْعَذَابِ الذُّلُّ قَالُوا نَرَى مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا صِدْقًا فَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُم عَزَّا كَلَّا ذَٰلِكَ الَّذِينَ تَكْفُرُونَ بِعِبَادَةِ الْمُرْسَلِينَ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ بِالْغِطَاءِ ألم تر أن ما أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا فلا تعزل عليهم إنما معرد لهم عبا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وصدا ونسلق المجرمين إلى جهنم وزدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عزا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٍ سَلِيمٍ فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا وبأحفاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن يدى فَإِنَّ لَنَا يَسَّرْنَاهُ لِفَانِكٍ فَبَشِّرْ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ وَتَرَى رَبَّهُ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هل انت وحيد منهم من احدن او تسمع لهم اخلا